استووا استو... س ت و و ح ا و ا بين المناكب و ا ل أ ق د ا م سد الخلل أ ت م الصف ا ل أ و ل في ا ل أ و ل الله أ ك ب ر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 ゴ ي ر المغضوب عليهم ولا الضال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 و شركه لفي الهدى م ب ي شركه ن م م دعويه م وهو ا ل ع غير ربحيه ك ذات ل فضل ك ل ل ه ي ؤ ي مضمون اجتماعي ل ظ م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 ان زعمتم انكم أ و ل ي ا ء لله من دون الناس فتمنوا الموت إ ن كنتم صادقين ولا يتمنونه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م و ا ل ل عليم ه ب ان ل ل ظ ا م ي قل إن الموت الذي تفرون منه ف إ ن ه يلاقيكم ثم تردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون 「私たちはこのように」 وابتغوا من فضل الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوان فضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره و الله خير الرازقين الله أ ك ب ر